حكايات جميلة عيشها انا وفعنك لقيها الدنيا صباح تجنى وانت معايا فيها اللحظة دي هي اللي اه محلمتي بيها من كم سنة من كم سنة قدم ما تقدر يا امر قرب زيادة قلبي بلوهاك حس وعرف معنى السعادة في متن دليل le leftiu fi مش مع حد تاني صوتك ده كل ما بسمعه بيسرق كاني اسمك حروف ولما استقف كل الأغاني افهم بقى افهم بقى انت اللي خلتلي الحياة متألف معانا بفرح معاك وبحب كل مكان تنجمع وبحسنا عند الأمر ترناو بالعب